بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رام تلك آيات الكتاب والذين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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواشيا وأنهارا ومن كل ثمرة جعل فيها زوجين اثنين يعش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاور وجنة من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك آيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْجَلُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي صَلْقٍ شَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُولَئِكَ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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفه إلى الماء إلى يبل وفاء وما هو ببالقه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل مر رب السماوات والأرض قل لله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 الحساب ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم ورب سلمها فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أول الألباب إنما يتذكر أول الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق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 ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها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 الله من بعدني ساقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء دار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبالهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد قبلت من قبلها امم قد خرت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكثرون بالرحمن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 قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول 120-بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 121-ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق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 بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الداهم ويقول الذين كفروا لستم مرسلا قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم قل كف الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب